الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفامل فارجع البصر هل ترى من فطور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 وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِأَسَلْ مَصِيرٍ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا شَهِيقاً وَهِيَ تَفْوُرُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فور سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لَهُ مغفرة وأجر كبير وأشروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَمْ أَمِنْتُمَّا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى طير فوقهم صافات ويقبرن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أم رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْهُ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أَنْكُمْ ظَرَفًا فَمَيَّتِكُمْ بِمَا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسبرون ما أنت بنعمة ربك بمنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّى كُلُّ مَفْتُونٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تضع المكذبين الكذبين مد تدهن فيدهنون ولا تضع كل حل في ماء ان هم ما شاء بنيم مناعل الخير معتد افيب اعتل بعد ذلك زني من أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على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 فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّ النَّهْرَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينًا وَغَدَقَ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأْنَا قَالَ إِنَّ لَذًا النُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أنشقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلامون قالوا يا ميلنا إنا كنا طاضين عشى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَطَوِّينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لكم كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُشُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فَذَرْنِي وَمَن كَذَّبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلُ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 فاجتباه رب فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنود وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُشُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرًا قُمْ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ تفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طول ماء حملناكم في الجارية نَجْعَلُهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِيَاءً إِذُنْ وَعِيَه فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً في يوم إذ وقعت الواقعة والشقة السماة فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فقهم ثمانية يوم إذن تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أتي كتابه بيمينه فيقولها إن قرأ كتابي إني ظننت أن ملاط حسابي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 ألك عن شقانه خذه فغله ثم الجحيم صل له ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فشلكه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ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 تطين واننا لنعلم ان منكم كذيب وانه لحشره على الكافرين وانه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 يوم تكون السماء كالمهن وتكون القبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤيِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيكَ إنها لضان الزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا إبلك مهضعين عن وَعَنِ وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ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 واستغشم ثيابهم وأصروا واستكبروا استكمارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن متا ولا شماعا ولا يغوث ويعوق ونشرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي وli walidayya دَخَلَ liman dakhala bayti ya وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا تَبَارًا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهِيفُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ والجن عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ الرِّجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ هِرْقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا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 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّرْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّمْ اشْتَقَامُوا عَلَقْ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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأْمَن يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَوْعَزَ نَصْرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المجزم قم الليل إلا قليلا مصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء من فطر به كان وعده مفعولا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 أَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ من القرآن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 فَأَقِمْ صَلَاةَ التَّوْقِ وَالصَّلَاةِ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ وربك فكبر، وثيابك فطحر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فأتل كيف قدر ثم أتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَشْتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين آتوا الكتاب والمؤمنون ولا الذين في قلوبهم مروا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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوب مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُم عَنِ الدين تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إقسم بيوم القيامة ولا إقسم بالنفس اللفامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه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 يقول الإنسان يبأ إذن أين المفر؟ كلا لا مزر. إلى ربك يبأ إذن المستقر. ينبأ الإنسان يبأ بما قدم وأخر.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 فَمَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَدُهِنَ الْمَاءُ بَاشِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَوْتَ التَّرَاقِيَ طِيلَمَنْ رَاقٍ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَلَتَنفَتَ الساقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك شدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 اهُمْ نَظَرَةَ الشُرُورِ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فرة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فرة قدروها تقديرا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 وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم رب بيك ولا تطع منهم اثما ام كفورا وذكر اسم ربك بكورتا واصيلا ومن الليل فاجعد له وسبحه ليلا طبيلاً. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل نحن خلقناهم شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره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 فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أقتت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 كذلك نفعل بالمجرمين بيل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين في قرار مهين مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احياء واموات وجعلنا فيها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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ وَفَرَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الرَّكَعُ لا يَرْكَعُونَ فَإِلَيَّ مَأْزِلَ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 Azizleri aziz, zelilleri zelil eyle. Ey duaları işiten Allah! Azizleri İslam ile aziz kıl. Zelilleri küfürleriyle zelil ile. Allah'ım dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem'er Ekrem'in, onları mağlup etme. Ya Hayyü, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle. Allah'ım, Beyt-il Maktis'i necislerden temizle. Allah'ım, onların birliklerini bozguna uğrat. Allah'ım, onların birliklerini bozguna uğrat.